تاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة في السماء انوار تدوم يوم يسلم الف يوم مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم نجوم في سماء المحروسة نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل مستوىينا الكرام أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة التي هي دائما عامرة بالنجوم. نجمت هذه الليلة من مواليد الثالث عشر من مارس عام 42 اسمها الحقيقي هو شروق مصطفى إبراهيم. حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية. اكتشفها المنتج رمسيس نجيب. ليختار لها اسم بطلا من بطلات روايات إحسان القدوس فاختارت ليلى لحبها وعشقها للفنانة الراحلة ليلى مراد كانت البداية في السينما من خلال الفيلم التلفزيوني الشهير أبو حديد هذا الفيلم الذي أدت فيه دور البطولة مع الفنان الكبير فريد شاوي هذا النجاح والشهره كانت سببا في عملها مع بداية ارسال التلفزيون المصري عام ستين كمقدمه لبرامج المنوعات لكن عندما طلبت منها اداره التلفزيون ان توظفها رفضت لانها اختارت التمثيل نجمة هذه الليلة لها بصماتها في العديد من الافلام السينمائية منها الناصر صلاح الدين الايد الناعمة عفوا ايها القانون المدمن حكمة المحكمة الطووس عصفة من الدموع قطع على نار اعترافات امرأة معسكر البنات زوجة بلا رجل بطل للنهاية عاشت الحب والرجل الذي قال له قدمت الكثير من المسلسلات التلفزيونية منها اغلى الناس على باب مصر مواطن بدرجة وزير عائلة شلش محمد رسول الله لا إله إلا الله والقضاء في الإسلام مستمعين الكرام نجمة هذه الصهرة فنانة ذات جاذبية تتحدى الزمن إنها الفنانة القديرة ليلى طاهر. الفنانة القديرة ليلى طاهر برحب حضرتك كيف أنه؟ أهلا بيكي استاذه ليلى عندما تكون الصهرة مع أحد رواد زمن الفن الجميل تكون حيرتي من أين أبدأ؟ هذا التاريخ الحافل وهذا التاريخ الطويل لحضرتك سترتي ولكن اسمحيني أن أبدأ معك بشروة مصطفى وهو الاسم الحقيقي لحضرتك وهذه الشخصية التي تمنت أن تكون طبيبة ثم تحول الحلم إلى بيكدريوس خدمة اجتماعية وأصبحت فنانة وأصبح الاسم ليلى طاهر وتذكرنا هذه الطموحات والأحلام المتغيرة والمتقلبة منذ البداية ماذا تقولي وأنا كنت بحب قوي مهنة الطب فعلا كنت بحبها قوي وكان كل العيلة ومش بس العيلة والمدرسين حتى في الأسازة في المدرسة كانوا كله لما يكتبوا لي في الأوتوغراف بيقولوا الدكتورة وبعدين جيت عند السنوية العامة كان والدي توفى فجأة في حد ساعة عربية فأنا يعني قلت لحال تلخبطة يعني كنت يعني صدمت صدمة كبيرة قوي في الحادثة دي وبعدين كانت زميلتي كانت دخلة أدبي وأنا لقيت نفسي هبقى لوحدي لو دخلت علمي لوحدي فرحت دخلة أدبي أنا كمان فباضت ال ال <تصفيق> <تصفيق> وبسهولة العائلة توافقت ما حضرتك مع هذا الاختيار العائلة سيبني أنا أختار لنفسي ما أحدش بيختار لي يعني أنت عايزة إيه اختار اللي انت تحسي انك تقدري تشتغلي فيه كويس يعني فكان فيه في أدبي وقت السنه دي بالذات اللي انا كنت فيها في الثانويه كان في قسم ادبي رياضه وادبي فلسفه انا كنت بحب الرياضيات شاطره فيها جدا فده شدني ان انا ممكن ابقى ادبي رياضه فدخلت ادبي رياضه برده جات الظروف انه بعد الثانويه ممكن بقى ادور اخش هندسه اخش بتاع يعني حاجه برده كده اتخطبت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني الأحلام هي اللي بتخول حضرتك فجأة <تصفيق> <تصفيق> يعني مش أنا يعني الظروف هي اللي بتحول الواحد من طريق إلى آخر فاتخطبت وانا لسه في السنوية قبل الامتحان واتجوزت بعد السنوية مباشرة فاتعطلت عن اني اخش اي كلية اللي انا عايزاها وكان في اتفاقية ان انا هكمل الجامعة وانا متجوزة لكن ما تحققش ده برضو انه رفض الزوج لاني حصل حمل مباشرة لي لا انت حمل وانت هتبقي ام فيعني ما فيش فاصريت على حصلت ايه المهم إيه انه الحياة الزوجية ما استمرتش بسبب اسراري على دخول الجامعة <تصفيق> <تصفيق> يعني الاتفاق كان معقود من البداية ايو كان معقود من البداية ان انا هكمل الجامعة ما حصلش وانا أصريت على ده المهم يعني هي الظروف ربنا اللي بيرسم للواحد طريقه فحصل ان انا خلفت ابني ولكن الحياة الزوجية مستمرتش فهي السنة فاتت علي سنة فجيت اخش اي كلية فكانت السنة ضاعة مني فما نفعش فيا إما أن أنا أعمل معادلة يا إما أن أنا أعيد السنة يا إما أن أنا أخش حاجة تانية فقالوا لي كلية الخدمة الاجتماعية ممكن بتاخد فرق سنة يعني دي السنة الضائعة دي فقلت لا خسارة سنة ما ضيعش سنة من عمري يعني فروحت مقدمة في الخدمة الاجتماعية وخدمة الاجتماعية كان قريبة من الطب في نظري يعني الطب الاجتماعي الطب النفسي يعني خدمة المجتمع وتحليل مشاكله ودخول فيها قريبة من الطب أو كان في نظري فدخلت كلية الخدمة الاجتماعية استمريت في الخدمة الاجتماعية وفجأة في الفن <تصفيق> برضو الظروف الظروف أنا مش عارفة هي بتتوضب كده <تصفيق> يعني ربنا بيعمل لي سكك هو عايزها <تصفيق> لا ده هيبان في الصهرة كبير <تصفيق> وكانت البداية في السينما من خلال الفيلم التلفزيوني الشهير أبو حديد أيوة. الذي قديت حضرتك في دور البطولة مع الفنان الراحل الكبير فريد شوئي والذي عرض عام 1958 أن تحصلي على دور بطولة فهذا حسن اختيار من حضرتك ولكن أن يكون هذا الدور هو الظهور الأول لحضرتك فهذا هو المفاجأة والمسؤولية كيف أقدمتي على تحمل هذه المسؤولية؟ أنا كنت بمثل في المدرسة وفي الجامعة يعني ما كانش التمثيل جديد عليا وكنت بحب التمثيل جدا حتى اختياري للسينما من خلال أعمالي في الجامعة يعني أنا ما ساعدش للعمل أنا بحب التمثيل ده كهواية لي بحبه كان المنتج الكبير رمسيس نجيب كان عايز بطلة جديدة لفيلم أبو وبيبحث عن هذه البطلة فأحد الصحفيين قال له إنه في بنت أنا شفتها بتمثل في الجامعة في أسبوع شباب الجامعات ومنافسة الجامعات في التمثيل وشفتها كويس قوي فقال طبعا عايز أشوفها فدوروا عليا فين أنا قالوا دي في الخدمه الاجتماعيه فبعتلي مندوب من المكتب بتاعه للخدمه الاجتماعيه عشان يشوفني ففوجئت ان حد في المكتب المعيده بيقول لي في واحد عايزك يعني مش مين اللي عايزني <تصفيق> فبيقول لي مكتب رمسيس نجيب يعني <تصفيق> فاخدت منه المعاد وروحت البيت قلت لهم فرفضوا فعيطت بقى ودبدبت في الارض <تصفيق> وأنت كنت أم والسوزة لديها <تصفيق> آه كنت أم أو عندي ابني آه فقالوا لي لا لأن والدك كان مصر على أنك تكمل تعليمك في الجامعة وإنتي دلوقتي في تالتة فقدامك السنة دي والسنة الجاية فوعدتهم وعدا صادقا أنه لو حصل أن أنا اشتغلت في التمثيل حكم الجامعة لأن أنا مرضاش لنفسي أنه بعد سنين التعليم دي كلها أطلع ولا حاجة وكانت تجربة أبو حديد وكانت تجربة وتجربة جميلة ونجحة يعني أنا كنت سعيدة بيها جدا لأني دخلت من أوسع الأبواب من ناحية البطولة ومن ناحية المنتج كان أكبر منتج في مصر ومن ناحية تقديمي يعني هذا المنتج ما كانش بيجيب أي بطلة يجيبها من بيتهم يوقفها قدام الكاميرا وقلها ما لا يعني كان الأول بيعدها إعداد النجم يعني أعدني مع أساتذة كبار من أساتذة التمثيل في هذا الوقت عدت مع زوزو نبيل مع فخر فاخر مع عبد الوارث عصر أساتذة كبار دول قعدوا معايا واختبروني فنيا وأداءا ودوني خبرتهم فاعدوني من الناحي دي انا كنت وقتها بمثل في الجامعة أنا وقتها بمثل وكان بيشرف على التمثيلية اللي احنا بعملها في الجامعة عبد منع مدبولي وقبلها كنت عاملة المصرحية اللي عرضت في اسبوع شباب الجامعات كان كمال ياسين هو المخرج بتاع في الجامعة فحتى بعد ما عادت مع الاسادزة الكبار اللي هم رمسيس نجيب قعدني معاهم دول ودوني جزء كبير من خبرتهم مرجعت في الجامعة يوم البروفا كنا قلت لسه بكمل بروفات مع عبد المانع مدبولي علشان العمل اللي هنقدمه في الجامعة البروفا اللي عملتها بعد القعدات في الطويلة دي مع الناس دي الكبار دول بصري عبد المانع مدبولي كده قال لي انت النهاردة متغيرة <تصفيق> <تصفيق> قلت له ليه حضرتك قال لي قال لي لا أدائك متميز النهاردة <تصفيق> <تقال> قلت له طب أقول لك الحقيقة بقى أنا, أنا حصل كذا وكذا وكذا قال لي والله ده ألف مبروك أنت تستهلي وبدا يهتم بي زيادة <تصفيق> خلاص <را> بقيت نجمة خلاص <تصفيق> خدت خبرة منه كمان أكتر وكانت تجربة جميلة بالنسبة لي أبو حديد من أكتر المشاهد التي لم ولن تنسى في هذا العمل مع الفنان الكبير فريد شاوية ترى حضرتك ممكن تتذكرها؟ آه في مشهد الحياة ما بنساهوش أبدا لأني تعرضت فيه للموت يعني كنا بنصور في الملاحات في اسكندرية والمفروض ان أنا كنت زعلانة قوي وعايزة أنتحر فبرمي روحي في الميا وفلاحة أنا كنت كانت دور فلاحة يعني وفريد شوقي بيحاول ينقذني وأنا رميت نفسي في الميه في الملاحات ودخلت عدت تدخل جوه في الميه قوي قوي ومندمجة جدا يعني <تصفيق> ففجأة واحد من الصيادين اللي واقفين برا يعني اللي بيصوروا والمخرجين ولكده لقوه بيصرخ انا مش سمع لاني جوه الميا مش سمع بيصرخ وبيقول طلعوها طلعوها في دوامة هنا في الحتة دي لو رجلها تحطت في الدوامة مش هترجع فبقى فريد شاوئي قال يعني بقى يجري في المياه ورايا بأسرع من ما يمكن علشان يلحقني ويجبني والكاميرا برضو شغاله يعني المشهد شغالين مسابوله ايه صابونه خلاص يعني ده المشهد كده هيبقى حلو يعني واقعي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فعلا لحقني فريد شوقي قبل ما اوصل للدوامه دي قبل رجلي ما تقع فيها يعني وشلني من المية على طول وخرج بيا وأنا كنت لابسة جباليف فلاحي طويلة وكبيرة وغير أنا مية وهو شايدني فحس أن أنا تقيل قوي هو كان دمه خفيف جدا فبقى ماشي كمل المشهد كمله لغاية ما عد الكاميرا وظهره بقى للكاميرا وقال يا انتي تقيل قوي يا كم كيلو <تصفح> كسفت كسفت جدا جدا وقتها وفي الشهمر قالت ها ما تتكسفيش قوي انت غرقانه ميه معلش بس انت تقيلة فعلا كده نهب ابيض ان شاء الله ان شاء الله انا قلتها عشان yeah اقول لك متشكرين ما تشكلين عالتعبات ربنا ما حلمنا من عطفك عجبتك المركب رضا قوي ان شاء الله اول شبكة هنرمي على اسمك علشان نستبارك ما تفادوش كتير عن البغاد ما تخفيش الواحد ما لم يعرف ان وراه اللي بيخاف عليه يحرص على نفسه. حل يا رئيس حل خد تحميك وما ترجع <تصفيق> أعتقد أن هذا الفيلم والبطولة والبداية القوية التي حققت هذا النجاح كان لها مسؤولية اختيار واستمرار في الوسط الفني. وعلى رغم من ذلك فحضرتك أطلعت علينا بفيلم يعد من أقوى الأفلام الموجودة في السينما المصرية صحيح أنه لم يحقق نجاح في وقتها ولكنه الآن أعرف قيمته الإنتاجية والتمثيلية أيضا كم من نجوم كبير وهائل فيه. ألا وهو فيلم أنصر صباح الدين وجود حضرتك وترشيحك في هذا الفيلم هل هو فعلاً كان ترشيح من اختيار وحسن اختيار من حضرتك بأن تكوني ضمن هذه الكوكبة الكبيرة في هذا العمل لا الحقيقة هو كان اختيار منهم من المخرج والمنتجة السيدة أسيا مخرج شهين يوسف شهين طبعاً وأنا بالعكس أنا كنت متخوفة من الفيلم يعني أنا تصورت أنه الدور ده مش مناسب ليا في في الأول لان زي ما قلت لك انا بحب اختار قوي فانا حسيت انه انا بعمل ملكة انجلترا وملكة انجلترا دي مرات ريتشارد قلب الاسد وريتشارد قلب الاسد هو حمدي غيس الانسان ضخم الجس الجهوري الصوت الشخصية القوية العظيمة القائد المغوار وانا كنت لسه سوى يرى يعني حجما حجم صغير جدا شكلا بشكل صغير جدا سمات وشي هادئه فحسيت انه لا أنا, انا هضيع يعني <تصفيق> <تصفيق> المواصفات اللي على اساسها اختاروني يعني ازاي انا ابقى ملكه انفيرسلا رات ريتشارد قلب الاسد مفيش اي تشابه خالص خالص يعني فاعتذرت عن الدور فاسالتي ازاي فيلم كبير عظيم زي ده وتعتذري منه قلت لها ما انا عشان يعني حريصه على اني اعمل حاجه كويسه وانا حاسه ان انا مش مناسبه للدور ده قالت طب بس ما تتعجليش في الرفض يعني وراحت قالت ليوسف شاهين وقالت له انه ليلى طاهر رفضت وبتقول انها مش قال دي هبله دي ولا ايه هتيها هتيها فقابلته قال لي انت عبيطه <تصفيق> فقلت له لا اقول لك وجهه نظر يعني أنا شايفة انه قال لك قال لي وجهة نظرك ايه انت هتفهم اكتر مني يعني انا اجيب ممثله مش صالحة للدور قلت له طب ما اقول لك وجهه نظري قال لي قولي فقلت له وجهه نظري فقال لي لا انت انت حماره مش فاهمه <تصفيق> افهمك بقى الدور ده ايه فقال لي الدور ده ما هياش قائده جيوش ولا هياش بطله مغواره ولا حاجه خالص دي دي الإنسانة المتدينة قال لي أنا عايز صورة العذراء مريم أنت تعرفت الديني صورة العذراء مريم قلت له أعرف قال لي تم مرفضة ليه قلت باعجال أنا كنتش فاكرها كده قال لي <تصفيق> لا أنا عايز هذه الملائقية طيبة التدين الخشوع النقيض لريتشارد قلب الأسل كده يبقى ينفع أو لا كده ينفع <تصفيق> والحمد لله ونجحت في الدور جدا وأذكر إنه في مشهد في هذا الفيلم كنت بتكلم على صلاح الدين الرجل المسلم المتدين اللي بيحافظ على بلده العادل <تصفيق> وبقول ده بحماس وبإحساس صادق قوي فكان المشهد ده في السينما ما السينما مش مصرح يعني ولا جمهور في السينما كان ياخد تسقيف من الجمهور يعني الناس اللاعدة بتتفرج في الصالة الممثل ده صورة قدامهم لكن هو صورة لكن هم من اقتناهم بالمشهد كانوا بيسقفوا في هذا المشهد صلاح الدين محسن اختيار سفرائه إذا قبيلت الدعوة يا مولاي فبأي قلب نحاربهم حتى النهاية يقول الدعوة لا يعني شيئا ولماذا يجب علينا أن نحاربهم حتى النهاية لأن أورشالين لنا هكذا أمر المسيح لم يعمر المسيح بأن تكون أورشالين لرجال مثل كونرد أو فيلم المسيح لعن رجالا مسلح وهو على جبل الزيتون أما تتحرسين يا مولاتي أردت بكل شريمي صلاح الدين وإذا كان صلاح الدين رجل شريف وإذا كان صلاح الدين رفض أن يسلم إليه كونراد رأس ريتشارد وإذا كان صلاح الدين لا يضطهد المسيحيين كما سمعنا وإذا كانت حرية العبادة مكفولة فما الداعي سوق نسوق إلى الزب الآلاف والآلاف من جنودنا ما هو المكسب ابكوا معي ابكوا معي يا شهداء المسيحية في كل العصور صاحبة الجلالة ملكة جلتها زوجة الملك الجسور فارس الصليب ريتشارد قلب الاسد تريد أن تسلم اورشليم للعداء المسيحية وأنا التملكة المسيحية بعد تجربة سنة هنا في الشرق أصدر أن تكون أرشالين في يد ملك عادل مهما تكون ديانته عن أن تكون في يد مسيحي غادر ليست عنده قيم خلقية وكبلياء الملك يا مولاي والمجد الذي ينتظر مولاي الملك ريتشارد قلب الأسد أسلية الغار التي تطفلها له أوروبا أجرى سلكناس في روما وفي كل العواصم الأوروبية التي تدق إكراما له أوروبا كلها تنتظر لطرأ موكب بلك الملوك وهو يعود بمفاتيح أرشالين ريتشارد يعود بمملكة أرشالين وقد كان هذا النجاح الثاني لكن كان هناك بعد ذلك خطوة أخرى أعتقد أنها لا تقل نجاحا عندي قبل وإمكان أنا يعني سمعت في تصريح لحضراتي قبل ذلك أنه لا اهتم بدور البطولة بقدر ما اهتم باختيار الدور المهم الذي لا يصلح بأي حال من الأحوال أن يحدث من هذا العمل حضراتي كنت دائما بتبحثي عن القيمة وأعتقد أن هذا ما شهدناه في الأيدي اللاعبة هذا العمل الذي جاء فيما بعد مع الفنان الكبير أحمد مظهر صلاح زولفقار مريم الدين والفنان صباح وغيرهم وكان من إخراج المخرج الراحل محمود زولفقار أنا أعلم أنه من أجمل الأفلام الموجودة في السنم المصرية لكن أنا سؤالي لحضرتك كيف اقتنعتي واستمرتي في هذا العمل على أن الفنان أحمد مظهر أب ووالد لحضرتك وقد يكون هو في اليوم الثاني يقف أمامك قبطاً معجب ومحب الحضرة وده حصل فعلا يعني احنا عملنا الفيلم ده وبعدها عملنا المسلسل في التلفزيون وهو كان آه بحبه وبيحبني وزوجي <تصفيق> في المسلسل يعني. ففعلا الفيلم ده يعني أنا ساعدت بهذه المجموعة والباقة الكبيرة قوي اللي موجودة في الفيلم ده وكنت متخوفة في داخلي إنه أنا أقل خبرة وأقل سنا وأقل تاريخا منهم كلهم في كل عمل بتستشاري هذا شهور أستاذة ليلى؟ لا مش في كل عمل لا يعني بعض الأعمال الكبيرة أما يبقى الأعمال اللي بلاء الشخصية مناسبة ما قصودش في كل عمل اسمحي لي في كل عمل في بداياتك يعني كان ان الممكن ان تقولي انني بدأت بدور بطولة مع الفنان فريد شوي اذا انا اصبحت كبيرة ولكن لم تقولي هذا عند دخولك لصلاح الدين شعرت انهم كلهم نجوم واين انا بين م. هؤلاء م. ايضا في الايد الناعمه قلت هذه المقولة هل في كل عمل في بداياتك كنت تستشعري انها التجربة الاولى كنت ببقى حريصه جدا يعني انا حريصه قوي وخاصه لاني عملت دخلت ببطولة وبعدين بدات اعمل ادوار بطولات جماعيه فدي كانت بتخليني أدور على الدور القوي قوي يعني أقول إنه البطل بيبقى كل التركيز عليه يعني هي يظهر بصورة لامعة طالما أنه يؤدي دوره بنجاح أما البطولة الجماعية فما فيش تركيز على واحد فيش تركيز على حد فممكن قوي إذا كانش الدور قوي وله أهمية في وسط هذه المجموعات الكبيرة المتميزة اللي لها تاريخ فني كبير ممكن نضيع ممكن مجهودي ما يبانش ولكن أنا تعلمت كلمة واحدة قالها لي محمود الفقار مخرج فيلم الأيد النعمة قال لي أنا شايفك متخوفة قلت له آه يعني تفتكر أنا هبان في وسط المجموعة الكبيرة دي الحلوة دي قال لي أنت ممثلة جيدة اعملي دورك بإتقام وخطي في دماغ الكلمة واحدة اللي يشتغل مع الكبير يكبر فأنا الكلمة دي لغاية النهاردة حطوها في دماغي وأحب أقولها دايما لكل الوجوه الجديدة يريد يقتنعوا بيها إنه اللي بيشتغل مع الكبير بيكبر وبعدين يا عم أم أثمان أم أثمان إذنك يا أثمان وزاي باب بخير يا ستة ربنا يخليكم ويستح الحالة قطر خيرك يا عمو أثمان أفعال آه يا ست أنا لي من غيركم بس أعمالي معروف يا ست لازم تشوفوا طريقة ضروري الطم. مع السلام الله يسلم إيه بابا مالو بابا عياد بابا تخدمين سبوء والتلفون القطر حتى الأكل ما فيش بابا حيبوع يا جيهان طب وحنعمل ايه دلوقتي لازم سلم جوزك يدخل هو بيصور حاجة مع سالم يعني حنتيبه كده لا احنا لازم نروح نسلم دلوقتي حالا يلا نلبس يلا صباح كمي كني ده سالم يا بابا جوز جوزك يا ست ميرفت اللي اتجوزتيه من غير رضايا جاي هنعمل ايه جاي اطلب رضاه وننسى الماضي عاوزني انسى ان بنتي اتجوزت ميكانيكي هو عيب اني ميكانيكي يا بابا سالم متخرج من كليه الهندسه انا فديت السلم من اوله علشان اعيش من بركه العمل اللي ألوي. والحمد لله ربنا فتح عليا ودلوقتي عندي غير الورشه مصنع كبير للشاسيهات وعندنا كمان يا بابا اشي كويتين في البنك ودينا لطيفه في المعايش ها عايشه فيها باي صطه على عليهم مش كده انا عمري ما عشت عالة على حد من يوم ما عشت في عيله ثاني وانا حاسه خرجت من سجن الفراغ اللي كنت عايشه فيه هنا انا والحمد لله عايشه بجهودي برسم صور وببيعها طيب وجاي هنا ليه دلوقتي انا مش طرفك طرفيني عشان مرضيش اتجوز النبي يا عمان لكن انا عندي امل انك تغير رايك وانا عندي امل انك تتنازل وتقعد معانا كام يوم في المعادن وحياتك يا بابا اروح اقعد عندكم انتم انتوا لازم حصلتوا في اخوك وحاجه طب بلاش تيجي نيجح المهم يا بابا اننا لا لايستوى ايه ده يعيش هنا بذاته وشحنه يلا اني كنمشي على الوشا بتاعتك يلا الفنان القبيرة ليلة طافر اسمحيلي اتوقف مع حضرتك عند نقطة اخرى وعلامة استنم المصرية صحيح اسمها لم يردد بحج من ناصر صلاح الدين والأيد النعمة ولكن اسمحيلي يعني بدءا حتى من الموسيقى التصورية للفيلم بيع الفنان الكبير عمر خيرت ومنزل الوهلة الاولى من الفيلم المدمن مع الفتى الأصمر راحل الفنان الكبير أحمد زكي وعادل أدهم نجوم وأسماء أيضا ونجمة التلفزيون نجوى نجوى إبراهيم صحيح أيضا اختيار حضرتك لهذا الدور كان على أي أساس وكيف أتقنتي هذا الدور وإن كان إحنا استشرنا ندور بطولة لأنه كان موجود بشكل أساسي. أنا عجبني موضوع الفيلم قوي وحسيت إنه الأربع شخصيات المهمين جدا المدمن أحمد زكي الطبيب عادل أدهم الطبيبة حبيبة أحمد زكي نجوى إبراهيم والطبيبة المساعدة للطبيب اللي هي بتحل محله في كثير من الأحيان. فهما الأربعة دول سعاد. الدكتورة سعاد اللي أنا عملتها. فأنا حسيت أنه الأربعة دول في مركز واحد وهم الأربعة اللي شايلين الفيلم كله أنا عجبني الدور وعجبني الفيلم وكان عجبني أحمد زكي معه كان في الوقت ده وصغر سنه ولكنه كان وصل كان كبيرة في الفن فأنا كنت أحب هذه الشخصية الغير عادية أنا شايفها غير عادي يعني <تصفيق> أنا كنت عايزه أشاركه في عمل فأنا انبسطت إن أنا هعمل الدور ده وشغل كتير قوي بيبقى مع أحمد زكي فيه على قدر الاستمتاع بالعمل مع أحمد زكي اللي حضرتك تمنيت العمل معي وأعتقد إن حضرتك حتى هذه اللحظة يعني خلال سهرتنا مفيش أمنية حضرتك من النتيجة <تكتش> <تكتش> الحمد لله <تكتش> الحمد لله أرسلة <لستاذ> ليلى <التك> ولكن من أصعب المشاهد التي لم ولن تنسى في هذا الفيلم مع الفنان أحمد زكي مشهد كان ين... كان أحمد زكي مدمن والمفروض أنا الطبيبة الدكتور اللي هو عاد الأدهم المتولي لأمره وهو مدير المستشفى وصاحب المستشفى ومهتم به جدا فأوكل لي رعاية هذا المريض بشدة والاهتمام به وحرسته حتى لا يخرج من قطه أو يهرب من المستشفى وسافر الطبيب الكبير وترك لهذه المسؤوليه ففي مشهد أنا مع أحمد زكي بيدي له خلعة صدية لمنع المخدر عنه طبعا وبيحاول يخرج من المستشفى يخرج من الأوضة عشان يهرب من المستشفى وأنا بمنعه بكل قوة <تصفيق> <تصفيق> يعني كل قوة لا تأتي في نصف قوة لدى أحمد زكي طبعا يعني مش ممكن لكن أنا كنت بعمل كل مجهود فعلا بقوة يعني ديت كل قوتي أنا أمنعه ولكن هو لأن أحمد زكي كان لما بيعمل أي دور كان بيعيشه بيعيشه ويتقمصه بشدة فلا يعني انه هو ممكن يأذي الموثل لقصاده يعني هو مش هو عايش في الشخصية مالوش دعوه بقى إيه لها يحصل بعد كده حبيبتي تمنينتي تحملي بقى السيدة فهو أنا بدي كل قوتي عشان أمنعه وهو بيدي كل قوته عشان على بعدني من طريقه ويهرب من المستشفى ففي الآخر المشهد بيروح زائقني رميني في الأرض فتخبطت في الحيطة ونزلت في الأرض وحسيت ان أنا في شبه غيبوبة <تصفيق> فعلا وقعدت مرمية في الأرض وفتح الباب وجري هرب وقالوا ستوب وانا ما قمتش مع الأرض الارض <تصفيق> مش قادره يعني هو المشهد متصورين هو كده نجح وجمد وانتهى المشهد انتهى بانه رماني في الارض وفتح الباب وخرج خلص خلص المشهد ستوب <تصفيق> قومي بقى لست ست ما قمتش ليلى <تصفيق> ورجعت كده يا أحمد تعمل فيها كده يبقى <تصفيق> عايز اشتغل معاك Man, man, من To be rotten. Ma, how much? Ma, تستريح much? تستريح go shop. Necessary to stray. Necessary to stray. Oh, oh, oh, oh! What? What? What? Ah! I لا توقف في المستشفى لغايه ما تبصى الحؤن وتبصى الغروب وترجع إنشاء كويسة يا وكل هذا التاريخ السينمائي الطويل والحافل إلا أن حضرتك مثل رواد الفن الجميل حتى النجوم السينما الكبار توقفتي فترة طويلة عن استنما إلى أن عاودتي هذه الطلة وظهرتي مع مش عايزة أقول النجوم الجدد لو اعتبرنا أن الفنان محمد هنيدي من النجوم الجدد لا أعتقد أن هو يعني أخذ مكانه من فترة طويلة ولكن حضرتك أطلتي مع الشباب وكانت مفاجئة لأن حتى الدور كان جديد على أورستوكراطية ليلة طفر كيف تم اختيارك لهذا الدور وهذه الجرأة في قبول العوده مرة اخرى في الدور انا مبدئيا بحب قوي الادوار اللي هي مش هنة. يعني البعيدة عن شخصيتي الحقيقيه أنا بقول إنه الممثل بيظهر قدراته كممثل في دور بعيد عن شخصيته الحقيقية وإلا يبقى هو بيمثل نفسه يعني فمفهاش شطارة <تصفيق> فأي دور بيجيلي بعيد عن شخصيتي بحبه بيعجبني فلما جاء دور محمد هنيديو وطلبوني للدور ده أنا استغربت إنه هم اختاروني يعني أنا دايما الأدوار الصعبة دي أو الغريبة عليا أنا اللي عايزاها لكن كون هم يختاروني استغربت يعني وكان محمد النادي اللي كلمني في التليفون وقال لي أنا عايزك في فيلم معايا ونفسي تبقي أمي في الفيلم ده قلت له قوي قوي طبعا ده يسعدني جدا وحنا اشتغلنا مع بعض مسرح قبل كده وأنا مؤمنة بيك وبحبك جدا وكده فايه الدور فقال لي يعني هعمل دور فلاح ومش قلت له إيه يعني انا هعمل أمك الفلاحه قال لي آه قلت له يعني أنت ليه ليه اخترتني قال لي مش انا المؤلف هو اللي اختارك كان يوسف معاطي أستاذ كبير ومؤلف عظيم فقال لي وهو جنبي هيكلمي. فكلمني فاكلمني إيه أستاذ يوسف يعني إزاي اخترتني في الدور ده يعني ليه يعني أنا أنا مش صعب عليا لكن ليه يعني <تصفيق> فقال لي أنا شفتك فيه يعني أنا وأنا بكتب أنا شايفك قدامي من حاجات صغيرة عملتيها قبل كده فأنا حسيت أن أنت هتعمل الدور ده قوي والناس مش متوقعاتك فهيبقى هذا يعمل فرقها وقت كان اسمعي يا مصر المشوار اللي هنراحينه ده هو اللي ولا والأرأة فاتح ده اختبار للبت وخلاص طبعني. ايوه ما ليه وهو عبكوني اي للحد في البلد كده ولا كده وغلاوتك قلت الحد على الاقل الجوازة ما تتنظرش ان شاء الله يلا نتيم ان شاء الله ادعي الله يا رب مبروك يا أستاذ رمضان الله يبارك فيك الله يبارك فيك الناس دي حرفت منين اني حرافني واني يعني حقول لا ما انتي مش هتقولي ده ناس الزرعة تقولي ألفه مبروك هو واني فتاني ماشي يما ماشي مبروكي يا ماشي جايبا ياما مالك يا موشة لبي مالك لن أكبروك يا سيد رمضان. الله فيك تعلمت مني يا سلامي كل الناس قلبي تقريبا على اندارة حسول السلامك يا سيد رمضان سوء السمك كمان وانت كنت هتعسن ايه النهاردة ياما سامع. امشي يا صلاة النبي يا صلاة النبي زفة كمان زفة ياما كل ديه موزيش حد. حال تاني ما عيس اروح الاقي نفسي مخلف منها عائلات يا دنايا مشان دي همك. وسعيتي بهذه التجربة سعيتي به جدا كنت مرسوطة قوي طول ما أنا بشتغل في الفيلم كل المجموعة كانت لذيذة المخرج والمؤلف والممثلين كله كنت مرسوطة به جدا يعني وأعتقد أن هذا النجاح الذي حققه الفيلم كان سبب في أن يتحول هذا الفيلم السينمائي إلى مسلسل درامي ويوضع في رمضان وبنفس وجود حضرتك المتقلق صحيح؟ هو ميزة المسلسل اللي تعمل ما عادش نفس الموضوع هو استفاد من الأسرة دي بس عمديني هو رمضان مبروك ومه هم دول اتنين بس جاب الاتنين دول وحطهم في موضوع تاني خالص في برضو فلاحي في نفس البلد بتاعهم استغل نجاح العمل في طرح العمل اخيطين دول اللي نجحوا في الفيلم خدناهم في نفس القرية وعملنا بيوم موضوع مختلف تماما إنه مش مجرد مدرس وإنما بيناقش الانتخابات وبيناقش سطوة رأس المال وبيناقش هجرة الشباب إلى الخارج فالموضوع مختلف خالص عن الفيلم عشان كده المسلسل نجح لو كنا قعدنا الفيلم نفسه ما كانش هينجح لأنه أي عمل ينجح لا يعد زي ما تحدثنا عن السينما ما ينفعش نغفل الدراما التلفزيونية هناك مسلسل يعني لم ولن ينسى عائلة شلش يعني والكوميديا الغير متوقعة أيضا من الفنانة الليلة طاهر والمقنعة في نفس الوقت هذه التجربة والتي جمعت حضرتك بالنجم الكبير الراحل صحيح كانش أول عمل يجمعكو لكن يعتبر أول عمل كوميدي فكان بالتالي شكل جديد وكأنه أول عمل بيجمعكم. معكم هذا التعاون وهذه الفكرة على هي أساس دام اختيار الفنان صلاح الفقار والفنانة ليلى طاهر هو حصل إنه الحقيقة كل اللي عملتها مع راحل صلاح الفقار كانت نجحة كلها ووحصل استثمار من المنتجين لنجاحنا مع بعض يعني كان في تفاهم وما كانش في أنانية كنا نعمل لنجاح هذا العمل محدش بيقول انا انا لازم انا اللي اظهر لازم انا أخذ الاهتمام الأكبر لا لا انا كنت بعمل ده ولا صلاح علما بانه هو نجم قبل مني واكبر مني لكن انا مشوفتش منه ابدا أي انانيه في انه بيقول انا ولا حتى يقول انا اسمي هيتحط الأول ازاي ولا أنا اهتمام بي هيبقى اكتر من غيري ابدا فده كان مسهل أنه التعاون فلما بننجح في عمل بيروحوا جايبنا في عمل تاني لكن عائلة شلش حتى من اسمها كانت بالفعل أسرة مصرية مثقفة كوميدية آه. يعني تركت بصمة وعلامة رائعة هذه التوليفة ما بين أن تجمي أنك امرأة عاملة وامرأة كوميدية في نفس الوقت ومثقفة في وقت آخر كيف أستطعت أن يعني هل في شخصية في الواقع كانت بتحاكي هذه الشخصية المكتوبة على الورق ولا دي كانت توليفة وترجمتها وصعدت على الشاشة بهذه الصورة لا ما كانش في شخصية بقلدها أو شفتها في حياتي لا هي كانت مكتوبة حلو وأنا عشت في الشخصية المكتوبة دي والمخرج الحقيقة كان مساعدنا قوي قوي مثلا كان في الوقت ده كان زمان قوي أول ما فتح التلفزيون كنا بنعمل بروفات كتير جدا لأي عمل ونعمل بروفات للحركة ونعمل بروفات كأنه يعني مصرح وبعدين نروح نصور لأنه وقتها في الأول كنا بنصور مرة واحدة مش مشهد مشهد بالترتيب وراء بعض دو دو دو دو, دو فكنا بنحتاج لبروفات كثيرة بعد كده ما بقاش في بروفات تقريبا يعني هي بروفة قراءة مرة وخلصنا وعلى الاستوديو والتمثيل مسؤولية كل ممثل بقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل حد بقى يتحمل مسؤولية الواحد الواحد مسؤول عن نفسه لكن في الحقيقة في مسلسل شلش احنا عملنا فيه بروفات كتير وده من الاسباب اللي قربت الممثلين كلهم من بعض وحسنا ان احنا فعلا بقينا عائلة واحدة من كتر ما قعدنا مع بعض نقرأ والمخرج يدينا وجهة نظره وأنا بشوف زميلي بيمثل ازاي فأنا باخد منه وهو بيشوفني يعني عارف أنا هعمل ايه مش لسه بنتفاجئ ساعات الواحد يتفاجئ بالممثل بيمثل في سكة وانت في سكة تانية. <تصفيق> تقول لي تستعاملني مع هذا الموقف ازاي يا يعني هي بتبقى متعبة شويه عشان يعني اقرب الاتجاهين لبعض بتبقى متعبة ان انا لازم يا اما انا اجره ناحيتي يا اما هو يجرني عشان نستلم ونستلم اه لازم يعني مم مم ايه يا اما هو يشدني للاتجاه اللي هو ماشي فيه يا انا اشد الاتجاه اللي انا ماشيه فيه انما في شلش الحقيقه لا كنا عارفين احنا بنعمل ايه واحنا في الصدق فدا كان مسهل العملية وطلعنا بشكل صادق جدا. مش فهم مش فهم مش فهم مش فهم مش فهم مش فهم مش فهم مش فهم مش فهمني مش فهمني زي ماني زي ماني زي ماني مش فهم مش فهم يا, جماعة يا جماعة دي الحكايه بسيطه طالب شئ بيحصل كل ساعه دي مسائل عائلية تبتدي ويا يا جماعه يا جماعه ايه ده معقول الكلام ده زرعت في الغلاقه فين زرع القميص ايه ايه مالك بتاع ليه؟ فين الزرع ده ستهانه القميص سليمه اهو بقول الزرار ده اه ايه بقول بقى زرار مش الزراير من غير الزرار بقى القميص ما يتلبسش لا يتلبس يا شلش اربط فوق كربطة بتجامد قوي تنتهي المشكله مهما ربطها جامد قوي هتزحلق والقميص يتفتح محدش هياخد باله يا شلش كده هو. طب ايه رايك بقى يرضيكي ان انا اقطعلي الزراير فستاني عايزني اخرب بفستاني مقطع داريهم بالإشار لا ده انت تتخلع بقى كده حضرتك بدل ما تعترفي باهمالك بتسهليها لي علشان ايه عشان انزل مبهدل ليه ببهدل مبهدل دي كلمه كبيره أوي على حته زرار واحد مقطوع الزرار الواحد المقطوع ده هو روح القميص خلاص يا شلش خلاص هركب لك روح القميص عشان ترتاح ما هو على بال ما تركبيلي روح القميص ده الامر يقتضي ان انا القميص ولبس جاكتة البيجاما وبعد ما تركبي روح القميس هلع جاكتة البيجاما ولبس القميس طبعا في الأسناء دي أخذها في المندة مش هترحى يا جنش هي ايه الانف الوزة دي وعفالك على ترطوفة مناخيرك مش سمية لما تعلع القميس طب اتفضلي يا سكان اتفضلي اتفضل. الزر... اتفضل. الزراير الزراير فين الزراير انا فأنتك انا فألمك أنا, انا بكلم نفسي فين الزراير في الزراير ايوه فين السرايه؟ ادي سرايه الابره فين؟ ايوه فين الابره؟ وادي الابره يا شلش يبقى فضل دلوقتي في خيط البني فين في نفس الخيط البني ايوه طبعا مش هتلاقي في خيط البني يا رب يا رب انصرني عليه ولاقي الخيط عشان ما يشمطش فيا وطبعا على بال ما تلاقي في خيط البني اكون انا اتاخرت عن شغلي شلش ممكن تغير القميص خالص علشان أغير القميص خالص لازم اغير البدله يا ست هانك غيرها يا اخي وريحني طب اتفضلي حضرتك هاتيلي البدله الرمادي والشراب الرمادي حاضر البدله الرمادي عشان شالله شبيه انتي الرمادي يا البدله الرمادي هذه البدله الرمادي يا فشل انا بقى بس يمكن ملاقيش شراب رمادي انا بقى عايز الشراب الرمادي لا بقى انت مش عايز تخرج النهار ده. اكيد مش عايز تخرج اصلها كان من ابوخي يا الشراب الرمادي يا زرار الياء دي بس الحمد لله ادي الشراب الرمادي ده رمادي ده, ده رمادي ومحب <تصفيق> حياة عندما تكون السهره مع فنانه من زمن الفن الجميل لها جاذبية من نوع خاص استمرت ولم تفقد بريقها للحظة على تقادم العهد بعطائها الفني تكون سعادتي بهذه الليلة وبهذا اللقاء فنانة بقيمة وقامة الفنانة القديرة ليلى طافر شكري اوعى الكلام الحلو ده كل سنة وانت طيبة والمستمعين طيبين ونلتقي معهم دايما على كل خير الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسه الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل